بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد, لقد خلقنا الان سَنَ فِي كَبَد اي يحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكتما لنا بدا الاحسب ان لم يره احد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّشِدَيْتِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة